أنهم أصحاب ا ل ن ا ر ا ل ذ ي ن ي ح م ل و ن ا ل ع ر ش و م ن حوله ي س ب ح و ن بحمد ب ر ه م و ي ؤ م ن و ن ب ه و ي س ت غ ف ر و ن ل ل ذ ي ن آمنوا ر ب ن ا وفي ك ل شيء ر ح م ه حسنه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 ومن ََ صلح َََ من ِْ ابائهم َِْ و َ أ َ ز ْ و َ ا ج ِ ه ِ م ْ وذرياتهم ََُِِِْ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 「ありがと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 يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقى يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء ل م ل ا ل ي و م ل ل ه ا ل و ا ح د ا ل ق ه ا ر ا ل ي و م ت ج ز ى ك ل ن ف س ب م ا ك س ب ت ل ا ا ظلم ل ي و م